بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد إكذاب ولم يجعل له وجة قيما لمن لا بأسا شديما لذن يبشر المؤمنين الذين يعمل الصنعاء أن لو أذنا ما أكثنا في أبدونا الذين يقاومون تخذ الله برذما لهم من عين ملائكة أبايم أفراد كلمت أندخل من أفهم يقولون لا إكذاب فلا علم كما قلنا سنا سالم اللهم وبراد العديس أستغفر إنا جعلنا الأرض زينة إلا النبلاء أي ما سنومل وإن لا جعلونا مالا سعيدا جردا أم عسفت أن صولك على رحمك كان من أيادنا إذا أولفتي دونك قال غرب أتلم اللهم وحي إلى نار من النار عرشا فاضر بناء في القميص أن السماء سنوم نار من جلاب رحيب العصائب فلبيسو أمدا نارنا قصائك نومنا إنهم فتيدون أيامنا ورابطنا على كل من القوم وقال ربنا رب السماوات وَالْأَرْضِ لأننا دون من دونه لأننا قد قلنا أجل الشخصات هؤلاء قوموا اتخذوا من دونه آية الأولى يأتونها من سلطان بير فمن أدرهم ممن يفتغل الله كذير من أولئذين من الصغر ودرى الشمس إذا دلوران دلوران في الجمعات لما يدلون من وما يدلون فلندجنوا عليهم ورشدا فتحسوا القضم والقوة نكون قلبا مزاتا مزاتا شما والكلم باسوم الله بنو السدن بالتراد أن من بلاد منفراله ولا مريت من مرومة وكذلك ما يوم قالوا ربكم علمنا باسم باسوم أحدكم برزق مازير المدينة وعليها زوجها عزق <تصفيق> الطاف ليأتكم رزق من قَبَلاَ نَشْعِرُ عَنكُمْ كَمَا هَيَّأْنَا لَكُمْ وَعَلَيْكُم يَرْجُونَ كَمَا يُعِيدُكُمْ إِلَى دَارِكُمْ يَعُودُوا إِذًا أَبَدًا وَقَدْ كَانَ الْغَائِبُونَ يَرَوْنَهُ مُتَطَلِّقُونَ السَّاعَةَ لَرَاغِبَةٌ إِنَّ الَّذِينَ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَبَاؤُ الْعَالَمِينَ الرَّبُّ أَعْلَمُ سيقول وسهل سراه ومكلم ويقول وسهل خمجة مسالس ومكلم رجم من الغيب ويقول أخسامت وسهل وقل ربي أعلم بالتماير من الله قليل لا تمارث من الأميراء أنظار ونتستفت فيهم من نقم ولا تقول أن نشن بحال أنزع بغدر أن يشاء الله رب ورحمة قل نسينا وقل عسى أني أدن ربي الأقرب من هذا رشد ولابسوه لكابسنا سمدين سنوزا وتسمخ للنوارم ولابسونا وغير باستماوات العرض أعوذ السلمي وأسمع ما رحي من دون المباري والعشق في حكمه أحدا بطن ما أؤولي لك من كتاب ربك لأمردك لك عاد وانتك من دون المرتعدة واصبل على الذين دون ربهم الوضعات ونشير دون مجواراتات وحيناك الحياة الدنيا ولا تزمن فلا قلب وانذكرنا والتمهما وكان أمره فرطة. أقنا حكم ربنا الشاعر فلما من شاعر يفر إن عادنا لظواهر من أنحاء من سرادق وإن يسترزق القاس من المرور يشرب ويوم يستشرى إن الذين أمنوا الصلاة إن لا ندوي درم نحسن ولا ولا جنات عادنا إنتاج من إنتاج من أهل بحلاه فيها من السهل أن من الرسول سياح من فيها على النار كن يشرب وظلم لهم سنرزلين جعلنا ليحد ما جنتين منها وحففنا من أخلا وجعلنا بينما الزرع كلتا الجنتين آتت أقلا ولم وَلَمْ منه شيء وفجرنا خلال ما نهرا وَكَانُوا النفس السبب فقال السابق جواب روما نكسرهم كمال ما زنفرا ودخل النفس هذه من قالوا سأبوه يحاوله أكفلت الذي خلقكم من سموه من ندفل سموه أك رجل لكنه والله ربي ولا أشكر ربي عدا ولولا إذ جندا وقلت ما شاء الله لا أفوذ الله بالله إن ترى لأقلم كما ألم وولدا فأسى ربي أن يتنخل من جندا ويرسال أسماء من السماء أيضا اسماء سعيدنا زلقات أربي اسمها أمار غورة مفتنة حيث من السماء فسماء يقل وقف أنفق في يوم ويقول يا إلهي لا مشرك مربي أحدا ولم تكن لوفيات ينصر من دون الله وما كان منتصرا ونالك ولاة للحق وخير سواب وخير نوقب وأضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن آذن الله من السماء فاختارت بين ما ترد بسباع شملت الرجوع كان الله الأورشاة المار والمنون زياد الحياة الدنيا والباقات الصالحات وخيرون عند ربك سواه ومخير رملا ويومنا بشعروا للجبال وترى نارض بعض التماشرنهم فلم نغادر من أحدا وعرهن على ربك السفرن قد جهدونا كما خلقنا وكان أمهول مارض مرزعن تمللنا جان لكم أمهولا وارضوا ديانا كتابوا فترى المجرمين مشفقين مما فيهم يقولوا لاني عوالي ترى ما لازم تهم الصغير وإذن ما يعمل حاضرا ولا يذنب ربك صدق الله القظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَكُونُوا مِنْ الظَّالِمِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْذُورٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ نَعَبْدًا مَا أَشَرْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَكُمْ إِنْ سُمِّيَ مَا يوم ينقلنا هذا الشركاء الذين زعنتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقاء ورأى المجدمون أن أرفضنوا أنهم مواقعون ورأى المجدمين من هذا في هذا القرآن الناس من كل مسار مكان إنسان وقصر الشيء من جدلا وما من الناس ينجعهم ورأى أستاذ رب الله أن سنة الأولين ويأتمنا سهب قولا وَمَا رُسُلًا مُّرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَن آلَ مِنَّا مَن كَانَ لَايَاتُهُ مُفَارًا عَنَّا نَسِيَ مَا قُدِّرَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ وَأَجَلُّ مَا يَقْضُونَ فِيهِ وَلَن تَرَىٰ عَنَاهُ وَلَا لا يأخذ المأكسب العجل وما ذا بالمؤبد الذي من دونه موردا أتلقى القرآن ألقنه رمضان وجعلنا ولا ولا المارك الموعدا وإذ قال موسى فدارنا وداروا مجمع البحر إني أو أرضي حقولا مجمع بين الناس يحوط وما فتغنى سبيلا فربار السربا فلما جاؤوا قال فتأودنا وذأنا رغنا من سفرناها لنا صواب اونا ريتنا ونايا نستخدم بين صيد الحوت وما انسان الا الشيطان وان اصبروا وتوكلوا سميروا عليم جبار اول ذلك ما كنا نوقصد على اثر قصصنا قول ذا من عبادنا اذن حوت من, من, من قال له قال إنك لن تستطيع ما يستطيع على ما لم قال سأجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراه. قال فإن ولا ترسأني عن شيء حتى أعزرك عنه الزكرة فأنت رفع حتى أعزرك والسلم الزكرة قال فإن أعزرك عنه الزكرة قال لما قل إنك لن تستطيع مني الصبر قال لها تباوذني عن السيد ورعاة ولقرين من, من حمري وصرا فأنت نقا حتى إذا لقياه لأما فقدره قال أغطرت النفسان زكيدا مغاد نفس تستطيع مني قال إن عن شيء حتى إذا أتيا أنا ما ألا قريتني سظمها ألا أفضوا يظيفهما فعلا بي أجدارا يريد أن ينقض فأقامه قال نوشيدا اتوزى عليه أجرا قال نوشيدا اتوزى عليه أجرا قال, قال أزفرا قبيد من تصدع له أما السفينة وكانت مساكين يعملون في المعرف أردت و وكان وراءهم ملكين أخذوا كل سفينة الوصبة وأما الغلام فكان أبعهم مؤمنين فخشين أن يرهي قوما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدوناهما ربما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الْيَتَامَىٰ فَلَا يَقُولُوا عَلَىٰ مَا تَمَنَّوا أَن تَتَّخِذُوا آبَاءً ۖ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ عَذَابٍ وَسَخِيَةٍ ۖ وَرَحْمَتُ مِنْ رَبِّهِمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۚ ذَٰلِكَ التَّأْوِيلُ لَمْ وَيَسْأَلُونَكَ فأتمى سعبا حتى إذا الشمس وجدها التمر في عين الحمية وجدها قوما قل ما يازل قرن أن تعلب إما أن تتغذى فيه حسنا قال أما من ظلم صبرا عزه سم رد إلى ربي فيعزم أزاما نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزا للحسنا سنقوله منه لا يسرا ثم أتبع صورا حتى إذا بلعمت للشمس وجدها تأثر على قوم لو نجلهم من دنيا سترون كذلك وقد أحطنا بعد أخورا ثم أتبع الثمين الزعال ونهم من دونه وقوم الله يدنون يفقرون قولا قالوا يا تجعى بيننا وبينهم سدا قال ما ركني في ربي خير فأعين لبقوا ودن جربائكم من رمز عدم آتوني زبر الحليل حتى إذا ساوا بين السلفين قال انفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني في غيطة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعاد ربي جعله لك وكان وعاد ربي حقا وتركنا بعضهم يوميذين يموج في بعضهم ونفقه في السن فجمعناهم جماع وعرضنا جهنم يوميذين للكافرين أرضا للذين كانت أعلم في غطاء إن أعلم ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا وَغَرَّنَّهُمْ بِالْأَقَاوِيلِ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّتْ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الَّذِينَ كَفَرُوا ما جاءت ربهم لقائهم فأنجس آخرين فرأنو قيامتهم من قيامته وأذن ذلك الجزء أم جهنم وكفروا واتخذوا عيتي رسلهم إن الَّذِينَ أُنصح هادك أنذرهم جنات الفردوس إن الخوارج لا يبغون كان البحر منادل كلمات ربي ما أخذ البرق كلمات ربي قَلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ نِسْلُكُمْ يُحَاِلِيَنَّ مَلَاكُمْ لَأُوْا عَلْ فَمَنْ تَعْيَرْجُ لِلْقَى رَبِّي فَيَعْمَلَ مَا يُشْرِكْ مِنْ بَعْدِ رَبِّي أَحْدَى